119. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين 110. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجهتم ما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَارْضَوْا لَهُ رِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجر إليهم.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 119. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 110. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون 111. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة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 هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم 119. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس 110. السلام, السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 172. سبحان عَمَّا عما يشركون 173. هو الله الخالق البارئ المصور 174. له الأسماء الحسنى 175. يسبح له ما في السماوات